إنما تقضي هذه الحياة الدنيا قوله لن نؤذرك أي لن نختار اتباعك وكوننا من حزبك وسلامتنا من عذابك على ما جاءنا من البينات كمعجزة العصا التي أتتنا وتيقنا صحتها والواو في قوله والذي فطرنا عاطفة على ما من قوله على ما جاءنا أي لن نختارك على ما جاءنا من البينات ولا على الذي فطرنا أي خلقنا وأبرزنا من العدم إلى الوجود وقيل هي واو القسم والمقسم عليه محذوف دل عليه ما قبله أي والذي فطرنا لا نؤثرك على ما جاءنا من البينات فاقض ما أنت قاب ايصنع ما أنت صانع فلسنا راجعين عما نحن عليه إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما ينفذ أمرك فيها فهذه منصوب على الظرف على الأصح أي وليس فيها شيء يهم لسرعة زوالها وانقضائها وما ذكره جل وعلا عنهم في هذا الموضع من ثباتهم على الإيمان وعدم مبالاتهم بتهديد فرعون ووعيده رغبة فيما عند الله قد ذكره في غير هذا الموضع كقوله في الشعراء عنهم في القصة بعينها قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون وقوله في الأعراف قالوا انا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقوله فقد ما أنت قاض عائد الصلة محذوف أي ما أنت قاضيه لأنه مخفوظ بالوصف كما أشار له في الخلاصة بقوله كذاك حذف ما بوصف خفضا كانت قاض بعد أمر من قضى ونظيره من كلام العرب قول سعد بن ناشي بن المازني ويصغر في عيني تلادي إذا انثنت يميني بإدراك الذي كنت طالبا أي طالبة قوله تعالى انا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن فرعون لعنه الله لما قال للسحرة ما قال لما آمنوا قالوا له إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا يعنون ذنوبهم السالفة كالكفر وغيره من المعاصي وما أكرهتنا عليه من السحر أي ويغفر لنا ما أكرهتنا عليه من السحر وهذا الذي ذكره عنهم هنا أشار له في غير هذا الموضع كقوله تعالى في الشعراء عنهم إن إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين وقوله عنهم في الأعراف ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وفي آية طاها هذه سؤال معروف وهو أن يقال قولهم وما أكرهتنا عليه من السحر يدل على أنه أكرههم عليه مع أنه دلت آيات أخر على أنهم فعلوه طائعين غير مكرهين كقوله في طاها فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فاجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى. فقولهم فأجمعوا كيدكم ثم اتوا صفا صريح في أنهم غير مكرهين وكذلك قوله عنهم في الشعراء قالوا لفرعون أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين وقوله في الأعراف قالوا إن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم لمن المقربين فتلك الآيات تدل على أنهم غير مكرهين وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة معروفة منها أنه أكرههم على الشخوص من أماكنهم ليعارضوا موسى بسحرهم فلما أكرهوا على القدوم وأمروا بالسحر أتوه طائعين فإكراههم بالنسبة إلى أول الأمر وطوعهم بالنسبة إلى آخر الأمر فانفكت الجهة وبذلك ينتفي التعارض ويدل لهذا قوله وابعث في المدائن حاشرين وقوله وارسل في المدائن حاشرين ومنها أنه كان يكرههم على تعليم أولادهم السحر في حال صغرهم وأن ذلك هو مرادهم باكراههم على السحر ولا ينافي ذلك أنهم فعلوا ما فعلوا من السحر بعد تعلمهم وكبرهم طائعين ومنها أنهم قالوا لفرعون أرنا موسى نائما ففعل فوجدوه تحرسه عصاه فقالوا ما هذا بسحر الساحر لأن الساحر إذا نام بطل سحره فأبى إلا أن يعارضوه والزمهم بذلك فلما لم يجدوا بد من ذلك فعلوه طاعيًا. قال المؤلف رحمه الله وأظهرها عندي الأول والعلم عند الله تعالى. وقوله في هذه الآية الكريمة خطايانا جمع خطيئة وهي الذنب العظيم كالكفر ونحوه. والفاعلة تجمع على فعائل والهمزة في فعائل مبدلة من الياء في فاعيلة. ومثلها الألف والواو كما اشار له في الخلاصة بقوله والمد زيد ثالثا في الواحد همزا يرى في مثلك القلائد فأصل خطايا خطايا بياء مكسورة وهي ياء خطيئة وهمزة بعدها هي لام الكلمة ثم أبدلت الياء همزة على حد الإبدال في صحائف فصارت خطائ بهمزتين ثم أبدلت الثانية ياء للزوم ابدال الهمزه المتطرفة بعد الهمزة المكسورة ياء فصارت خطائي ثم فتحت الهمزة الأولى تخفيفا فصارت خطائي ثم أبدلت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها فصارت خطاء بألفين بينهما همزة والهمزة تشبه الألف فاجتمع شبه ثلاث ألفات فأبدلت الهمزة ياء فصارت خطايا بعد خمسة أعمال وإلى ما ذكرنا أشار في الخلاصة بقوله وافتح ورد الهمزة ما أعل لاما وفي مثلها هراوة جعل واوا إلى آخره وقوله في هذه الآية الكريمة الله خير وأبقى ظاهره المتبادر منه أن المعنى خير من فرعون وأبقى منه لأنه باق لا يزول ملكه ولا يذل ولا يموت ولا يعزل كما أوضحنا هذا المعنى في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وله الدين واصب الآية أي بخلاف فرعون وغيره من ملوك الدنيا فإنه لا يبقى بل يموت أو يعزل أو يذل بعد العز وأكثر المفسرين على أن المعنى أن ثوابه خير مما وعدهم فرعون في قوله قالوا أئن لنا لاجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين وأبقى أي أدوم لأن ما وعدهم به فرعون زائل وثواب الله باق كما قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق وقال تعالى بل تؤذرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقال بعض العلماء وأبقى أي أبقى عذابا من عذابك وأدوم منه وعليه فهو رد لقول في العون ولتعلمنا أين أشد عذاب وأبقى ومعنى أبقى أكثر بقاء بهذا أيها المستمع الكريم نكتفي في هذا اللقاء. آملين أن يتجدد اللقاء بيننا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته